بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى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 قال رضي شرح لي فضلي وييسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزرى وأشرك في أمر كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدولي لي وعدوله وألقيت عليك محبة مني ولتصع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجئناك من الغم وفتناك فتونا فنبستثين في أهل مذينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِشِرْكِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأَتِيَ أَدْنَكَ بِتِحْرٍ مِّثْيَهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْلٌ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا صُوَاتٌ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِّنَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَانٌ فَجَعَلَكَ إِذَهُ ثُمَّ أَثَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقةكم المثلة فأجمعوا كيدكم ثم أتوا خفا وقد أفلح اليوم من للفعل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 قل لا دا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سج ذوء قالوا أأمنا برب وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إن له لك الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرد لكم من خلاف ولأصلبان في جذوع نخل ولا تعلمون ولا تعلمون أي أشد عذابه وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من والله خير وأبقى إنه من يأتي ربّه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العنى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَادِيَةَ نَفِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَذَكَّرُ وَلَقَدْ أَوْحَى لَهُ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْتَلِ لَا تَخَافُ دَرَكَهُ وَلَا تَخْشَى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 كلمٌ طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلل عليكم غضب ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم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 ولكن ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السابرين لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله يوسى فنسيق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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامسات وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننففنه في اليم نكفا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 خالدين فيه وتاء يوم القيامة شملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إذ لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْتِفُهَا رَبِّي نَتْفَى فَيَذَرُهَا قَاعًا أُوصَتْ لا ترى فيها عوجا ولا أمثى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن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 وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل مِنَ الصالحات وهو مؤمن فَلَا يخافُ المُؤمَنَ وَلَا هَذَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب ذدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنفي ولم نجد له عظما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَضُدٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدرك على شجرة الخلج وملك لا يبلى فأكلا منها فبلت لهما ثوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم جت به فَتَابَ فتاب عليه وهذا قال احبط منها جميع بعضكم لبعض عدوث فإنما يأثي أنكم مني هذان فمن التبع ذا فلا يضل ولا يشقى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 قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ثانأ وقال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ثانأ وكذلك نجذم من أشرف ودم يؤمن بآيات ربّه وذعاب الآشرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ رَجِمًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غروبها ومن آماء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفقنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها